من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب التوحيد قوله رحمه الله تعالى باب بالتنوين لأنه لا يصح أن يضاف لما ما بعده باب من الشرك جار مجروم متعلق ومحذوف خبر مقدم أن هذه مصدريه وما بعدها فعل يستغيث بالنصب بأن مصدرية وأن المصدرية وما دخلت عليه بتأويل مصدر يعرم ماذا؟ مبتدا مؤخر إذن من الشرك هذا خبر مقدم أن يستغيث بغير الله الاستغاثة أو استغاثة سألن قلت به المصدر معرفا بأل أو بدون أل إن كان الأصل تجريد من من اين أل. اذن الاستغاثه بغير الله من الشرك واي انواع الشرك الاكبر ام الاصغر اي المراد الاكبر ام الاصغر او الخفي الاكبر ما الدليل ما الدليل على انه اراد الاكبر قال الشرك اطلق المصنف انت قلت الاكبر زدت كلمه على كلام المصنف من اين جئت بالأكبر الاكبر نعم ها ماشي ها, ها عمر ايش ال ماذا تفيد العموم اذا قلنا العموم صار الشرك لا صار داخلا العهد الذهني قلنا ال اذا جاء الشرك ال حينئذ ليس ثم معهود شر حقيقه شرعيه اذا اضطقت الا شركه الاكبر هذا بالاستقراء نصوص كتابا والسنة اذا حكمنا عليه بكونه اصغر انتبه هنا لا بد من فرق بين النوعين متى نقول هذا شرك أكبر وهذا شرك أصغر باعتبار اللفظ إذا جاء مقيدا كما في قوله ان أخوه فما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياح الشرك الاصغر قيده قيده ان جاء مقيدا حينئذ نقيده كما جاء فيه في النص الشرك الخفي جاء مقيدا قيدناه كما جاء فيه في النص إن لم يرد تقييده في النص حينئذ لابد من النظر في المشرك به يعني ما ما نوعه إن كان عبادة عرفنا أن العبادات المحظة لا تفصيل فيها كقاعدة كل عبادة صرفها لغير الله تعالى فهي شرك أكبر ليس عندنا ماذا شرك أكبر شرك أصغر فيما يتعلق بالعبادات ولذلك مر معنا ما يتعلق بالنذر وما يتعلق به السجود لغير الله تعالى أو الصلاة أو الحج كل ذلك ليس فيه أكبر ولا ولا اصغر هذا ثانيا ثالثا يقال بأن شرع السعمل لفظ الشرك في الإطلاق ابتداءا في الأكبر حينئذ إذا جاء النص مطلقا فالأصل فيه لو ترددنا هل هو أكبر أم أصغر قلنا الأصل ماذا الأكبر حتى يدل الدليل على أنه ماذا على أنه اصغر إذا أراد المصنف لأن للسغاثة بغير الله او الدعاء لا شك ان الاستغاثة نوع من من الدعاء عينيدنا الدعاء عباده او لا الدعاء عباده او لا عباده اذا بالاجماع او في خلاف ها اجيب هذا اختبار اليوم اجيب بالاجماع لا خلاف اذا كل انواع الدعاء فهي عباده عينيد صرف العباده لغير الله تعالى يعتبر ماذا شركا لا تفصيل فيه البت شركا اكبر لا تفصيل فيه البت إذا لو نظرت من أو في الترجمة ابتداء وانتهاء من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو وغيره وعلمت أنه أراد به الأكبر لأنه ذكر الشرك فيما يتعلق به الدعاء والدعاء هو العبادة وهذا محل وفاق وصرف أي نوع صرف أي نوع من أنواع الدعاء أفراد الدعاء لغير الله تعالى فهو شرك أكبر إذا باب من الشرك هذا خبر مقدم ان يستغيث بغير الله قول يستغيث بغير الله اراد به ماذا ان يبين ان الاستغاثة اذا تعلقت بغير الله تعالى وغير الله تعالى هذا فيه عموم يعني سواء كان المتعلق او المستغاث به سواء كان ملكا مقربا او نبيا مرسلا فما دونهما من باب اولى وأحرى فيدخل حينئذ من استغاث به بجبريل من استغاث به ملك الموت من استغاث به النبي صلى الله عليه وسلم من استغاث به الجيلاني بالحسين بعلي سمي من شئت من هذه الآلهة حينئذ يسمى ماذا يسمى شركا أكبر لأنه استغاث به بغير الله تعالى أو يدعو غيره أو هنا لي للتنويع لكن ليس المراد به التنويع المطلق من كل وجه لأن الدعاء دعاء غير الله تعالى عام فيدخل فيه ماذا الاستغاثه لأنها طلب الغوث وهو نوع من انواع الدعاء حينئذ يكون قوله أو يدعو غيره أي غير الله تعالى من باب عطف العام على على الخاص باب عطف العام على الخاص لانه قد يذهب عن الذهن أن الاستغاثه عباده لكن لما عطف عليه الدعاء حينئذ لا يغيب عن ذهن الإنسان ولو برهة من الزمن أن الدعاء يعتبر عبادته إذن أو يدعو غيره هذا عام يشمل الاستغاثة والاستعاذة وغيرها من أنواع الدعاء قال الشارح الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشده فبسر قوله أن يستغيث بغير الله حكم عليه بكونه من الشرك وان كان مصنف رحمه الله تعالى هنا أراد به أن يستغيث بالميت مطلقا الغائب مطلقاً ثم يأتي الحاضر فيه التفصيل فيه فيه التفصيل حينئذ الاستغاثة بحي حاضر فيما يقدر ما حكمها؟ جائز جائز أو لا؟ جائز إذن دخلت في كلام مصنف أو لا؟ دخلت في كلام مصنف نعم أن يستغيث بغير الله أو يدعو وغيره حينئذ الاستغاثة هنا شملت الحي الحاضر فيما يقدر لكنه ليس مرادا لي للمصنف وعندئذ لا بد من من اخراج ما عدا ذلك حينئذ يكون الحكم عاما يكون الحكم عاما يعني يقيد قول ان يستغيث بغير الله تعالى الحي الحاضر الذي يقدر على ما به هذا ليس به بشرك ما عداه الميت مطلقا دون تفصيل يقدر او لا يقدر مطلقا لا تفصيل فيه دبي. ثانيا الغائب مطلقا دون تفصيل يقدر او لا لا يقدر إذا هذا نوعان الثالث الحاضر الذي يكون جالسا امامك وتراه حينئذ يكون ماذا يكون فيه التفصيل وما عداه ليس ليس فيه تفصيل البتة وانتبه بعضهم يقيد أن دعاء الميت إذا كان فيما يقدر عليه هذا ليس بشرك اكبر هذا باطل ليس بصوابه هناك من يدندن حول هذه في هذا الزمان أن الاستغاثه بالميت فيما يقدر عليه لو كان حيا يكون من الشرك الاصغر وليس من الشرك الاكبر هذا باطل لعموم النصوص لأن النصوص جاءت عامه ما فرغت كل تعلق بالميت هو شرك اكبر حينئذ المخصص أين هو اتيت بمخصص يدل على ان ثم تفريق بين ما يقدر وما لا ما لا يقدر كذلك ما يتعلق به بالغائب اذا نظر يكون فيه بهذا الاعتبار كل نص دل على أن دعاء الميت فهو شرك أكبر يعتبر عاما، حينئذ أي أنواع الدعاء فهو شرك أكبر. لو قال له سقني ما يا فلان فهو شرك أكبر. كذلك لو كان حيا قال سقني ماء جاز، لو كان حيا ما قال أعطني ما لكن لو كان ميتا حينئذ يكون حكم الشارع مطلقا أن الدعاء والسؤال للميت يعتبر من الشرك الأكبر وليس من الشرك الاصر وعموم الأدلة هو المحكم. والعقل هذا لا مجال له في مثل هذه المسائل قال هنا الاستغاثة طلب الغوث يعني السين هنا لي لطلب طلب الغوث وهو أي الغوث إزالة الشدة طلب الغوث والغوث إزالة الشدة يعني يصيبه من الكرب ما يصيبه ثم يستغيث به بالله تعالى أو يستغيث بغير الله تعالى فالأول توحيد والثاني شرك وهو أي طلب الغوث إزالة الشدة إزالة الشدة كلس طلب النصرة صار هذه السين هنا للطلب سنصر بيب الناس مثلا سنصر بالجند حينئذ يقول هذا طلب النصرة والسين للطلب وللسعانة طلب العون والسين فيها للطلب وللسعانة تعتبر كالسغاثة فيها التفصيل يعني تكون عبادة إياك نعبد وإياك نسعين للسعانة حينئذ بالميت مطلقا شرك أكبر بالغائب مطلقا شرك أكبر بالحي الحاضر فيه تفصيل إن كان فيما يقدر عليه حينئذ هذه الأصل فيها الجواز وهي من الأسباب يعني لا يعتمد عليها كالاستغاثه وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله حينئذ صار الشرك أكبر والاستعانة طلب العون قال والغياث هو المغيث وأكثر ما يقال غياث المستغيثين يعني بعضهم يطلق ذلك على الرب جل وعلا وإن كان يحتاج إلى نص إلا إن كان من باب الإخبار فيأتي فيه الخلاف المذكور عند أهل العلم أما من جهة كونه علما فيحتاج إلى نص وأما من باب الإخبار هذا فيه الخلاف المذكور لكن جاء جاء الغوث في الشرع يعني الماده موجوده أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه هذا المراد بغياث المستغيثين يعني من, من الذي يغيث من استغاثه الله عز وجل أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم لا يخلص من كربهم وشدتهم إلا الله عز وجل والفرق بين الاستغاثة والدعاء لأن المصنف عطف الدعاء على الاستغاثة فهل هما شيئان متغيران من كل وجه أم بينهما ارتباط وعلاقة قال والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب يعني فهي دعاء بإزالة الشدة فقط إذا هي نوع من أنواع الدعاء نوع من أنواع الدعاء دعاء بإزالة الشدة تكون به ماذا شدة وكرف يدعو الله عز وجل هذا يسمى ماذا يسمى دعاء والسغاثة استمع فيه الأمران قال أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب فهي دعاء بإزالة الشده فقط وأما الدعاء فهو أعم منها يعني من من الاستغاثة لأنه أي الدعاء يكون من المكروب وغيره لا فرق بينهما اذا كان من المكروب فهو دعاء ويسمى استغاثه وإذا كان من غير المكروب يسمى ماذا يسمى دعاء ولا يسمى استغاثه اذا ايهما اخص وايهما اعم الاستغاثه اخص والدعاء اعم كل استغاثه دعاء من غير عكس كل استغاثه دعاء من غير عكس قال فهو أعم منها أي من الاستغاثة لأنه أي الدعاء يكون من المكروب وغيره فعطف الدعاء في كلام المصنف في التبويم أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص وهو جائز بالإجماع بإجماع أهل اللغة أن عطف العام على نعم أن عطف العام على, على الخاص هذا في خلاف عطف العام على الخاص عطف الخاص على العام هذا جائز باتفاق عطف العام على الخاص فيه نزاع بعضهم جوزه وبعضهم منعه والصواب هو الجواز لأنه قال أن يستغيث هذا خاص أو يدعو غيره هذا عام هل يجوز أن ي... أن ي... هل يجوز عطف العام على الخاص تقول فيه خلاف والصواب الجواز ولذلك قال تعالى يا أيها الناس عبودوا اركعوا وسجودوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجودوا واعبدوا ربكم عبدوا ربكم هذا عام أو خاص؟ عام اركعوا خاص وسجدوا هذا خاص حينئذ عطف العام على خاص والشيء إذا جاء او الأصل إذا جاء فيه في القرآن صار هو الفصيح يعني صار حكم كل خلاف عند البيانيين اختلفوا ننظر في القرآن إذا جاء حينئذ تركنا خلاف البيانية لا نلتفت ليه جوزوا أو منعوا لا نلتفت ليه لماذا؟ لأن القرآن هو هو العمده هنا فيه في هذا المقام فعطف الدعاء على لصغه من عطف العام على الخاص ما بينهما عموم وخصوص مطلقه يعني يحتاج الى مادتين بخلاف العموم والخصوص الوجهي يحتاج الى ثلاث مواد ثلاث مواد يعني الاخص كل منهما ينفرد عن الاخر ينفرد عن عن الاخر وثم مادة الاجتماع هذه ثلاث مواد كذلك لأن عندنا عندنا امران لان عندنا امرين خاص وخاص حينئذ ثم انفراد الخاص عن الآخر وثم مثال آخر الانفراد الثاني عن الأول وثم اجتماعا ثم اجتماع وهنا يحتاج إلى ماذا إلى مادتين فقط لأن الاستغاثة لا تخرج عن كونها دعاء لا يمكن أن تنفك عن كون دعاء حينئذ إذن لابد أن تجتمع معه فثم مادتان مادة الافتراق ومادة الاجتماع وهذا يقال فيه الكلم والكلمة مر معنى مرارا فيه في النحو قال فبينهما عموم خصوص مطلق يحتاج إلى مادتين حينئذ تكون القاعدة هكذا فكل الصغاثة دعاء كل الصغاثة دعاء يعني يسمى دعاء وليس كل دعاء الصغاثة ليس كل دعاء الصغاثة حينئذ نفي عنه كونه ماذا؟ صغاثة صحيح؟ يسمى دعاء ولا يسمى استغاثه لماذا؟ لأن المعنى الأخص الذي انفرد به لفظ الاستغاثه عن الدعاء غير غير موجود وهو طلب ازاله الغوث قال وليس كل دعاء استغاثه والمراد هنا بكلام المصنف رحمه الله تعالى بيان تحريم الاستغاثه بغير الله انها محرمه لماذا كونها محرمه لانها شرك لانها شرك وكل شرك محرم وكل محرم شرك لا أين اذن كل شرك محرم وليس كل محرم شركاً. وإلا صار ماذا بالخوارج كفروا بي بالمعاصي والمراد بيان تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى أو دعاء غيره جل وعلا من الأموات والغائبين وأنه من الشرك الأكبر انظر المصنف هنا قال أو دعاء غيره من الأموات والغائبين بقي ماذا والحاضرين الحاضرين. والغائبين قد يكونوا ميت وقد يكونوا حيا حينئذ لم يذكر الحاضر لماذا؟ لأن فيه تفصيلا لأن فيه تفصيلا فجعل ترجمة المصنف عامه لا يحتاج أن يقول ماذا؟ نستثني كما قلنا نحن فجعلها عامه إذن من الشرك أن يستغيث بغير الله دون تفصيل والمراد هنا الاستغاثة بغير الله بماذا؟ بالميت والغائب مطلقا حينئذ بقيت الترجمة على عمومها أو لا بقيت الترجمة على عمومها فإنذ المراد المصنف على ما حكاه أن الترجمة على عمومها فلا يستثنى منها شيء البت لكن كمسألة وهذا أولى كمسألة لأن دراسة المتون انما هي لضبط المسائل فإنذ لابد من ذكر ما قد يعترض على المصنف ولا باس أن يعترض على ترجمة أو يعترض على السدلال أو يعترض على السنبال. كذلك الأصول متفق عليها مع شيخ الإمام رحمه الله لكن بعض الاستدلالات قد, قد ينظر فيه، كذلك هل يقول هذه ترجمة فيها نظر من حيث الإطلاق، فلا بد من, من الاستثناء، لأن الاستغاثة قد تكون بالميت، وقد تكون بالغائب، وقد تكون بالحي الحاضر، فهل الحكم عام في جميع هذه الأنواع الثلاثة على الإطلاق؟ الجواب لا، لا بد من التفصيل لأن الحكم هنا يتعلق بماذا بإثبات شرك ونفي الشرك. نثبت الشرك في السغاثة بالميت مطلقا, مطلقاً والحاضر نفصل فيه باعتبار ما يقدر وما لا يقدر هذا اولى من ما ذكره المصنف رحمه تعالى وهو الذي ذكره الشيخ المعثمين رحمه تعالى في القول المفيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقول الله تعالى بالرفع اولى كما مر معنا في أول الباب كتاب وقول الله تعالى اصلا هنا لا يصح أن, أن يقال بي بالخفض صح أم لا هل يصح وقولي لا يصح عندما نقول هذا فيما يجوز فيه الوجهان كقولي كتاب التوحيد وقولي وقوله جوز فيه الوجهين وقلنا الصواب هو الرفع الصواب هو الرفع كان الشراح على الخفض كشابة الرحمن الحسن في فتح المجيد وغيره على على الخفض الصواب نقل بالرفع لكن هنا لا يتاتى الوجهان لماذا؟ لأنك لو جوزت الخفض وقول الله تعالى عطفته على ماذا؟ الواو هذه حرف عطف عطفت قولي على ماذا؟ ليس عندنا مضاف اليه لان باب من الشرك باب من الشرك هذا خبر أن يستغيث هذا مبتدا اذن باب من الشرك الاستغاثه صار ماذا صار باب هذا مبتدا وصارت جملة من الشرك أن يستغيث خبر عن المبتدا اذن ليس عندنا ماذا مضاف اليه واضح هذا لا يصح ان يقال هنا بالخفض وقول الله تعالى لماذا لانك لو, عط... لو خفضته عطفته على ماذا اين المضاف اليه لا وجود له البت وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ولا هذه لا ما نوعها تفيد التحريم تفيد التحريم هل يدل على انه شرك الجواب لا لا بد من دليل اخص كلما دل الدليل على التحريم بلا الناهيه حينئذ نقول ماذا نقول هذا يدل على التحريف فنحتاج إلى دليل أخص يدل على ماذا على أن هذا النوع إنما نهي عنه لكونه شركا بالله تعالى لكونه شركا بالله تعالى والدليل قد يكون نصا وقد يكون قاعدة كما مر معنا لم يرد في الشرع النص على كل عبادة صرفت لغير الله تعالى بدليل خاص أو لا الجاء من سجد لغير الله فهو مشرك من صلى لغير الله فهو مشرك من حج لغيره الله فهو مشرك من صام لغيره فهو مشرك؟ هكذا جاءت النصوص أم ثم قواعد عامه قال ولا تشركوا به شيئا إذا قاعد عام إذا ما معنى الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر بي عبادته وحده جل وعلا حينئذ إذا لم يعبد الله تعالى وحده وعبد معه غيره صار ماذا وقع في قوله ولا تشركوا به شيئا حينئذ نحتاج إلى اولا أن نثبت أن هذه عبادة هذا بدليل خاص أو عام بدليل خاص أو عام العبادة كيف نثبتها بدليل خاص لابد من نص صلوا زكوا صوموا حجوا, حجوا إلى آخره لابد من دليل خاص حينئذ إذا جاء الدليل الخاص حكمنا عليه بكونه عبادة طيب صرف العبادة لغيرنا تعالى. فيه دليل عام وفيه دليل خاص بعضها جاءت النصوص دالة على ان من صرف هذا النوع من عباد لغير تعالى فهو مشرك فهو مشرك واذا لم يرد ماذا نصنع نقول عندنا ماذا عندنا قاعده كليه وهي بيان حقيقه الشرك مع ضميمه بيان حقيقه التوحيد فنضم هذا إلى هذا فنقول ماذا هذا شرك حينئذ نقول الدعاء مثلا لو لم يرد نص في ان الدعاء يعتبر من الشرك الأكبر لو لم يرد نص قلنا الدعاء عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو هو العبادة إذا ثبت كون الدعاء عبادة نأتي نقول وكل عبادة صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر إذا صرف الدعاء لغير الله تعالى شرك أكبر هكذا في جميع المواضيع لا يحتاج الى أن نأتي لنص خاص بكل موضع يدل على أنه شرك اكبر بل القواعد العامة الأصول القطعية المحكمة هي التي تكون حاكمة على الأنواع والأحاد. قال ولا تدعو إذن هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. وقال في الآية فإنك إذا من الظالمين والمراد بالظالمين هنا كما قال التفسير أي من المشركين. ودل ذلك على أن النهي هنا لكونه شركا لكونه شركا. إذا من النص ذاته نأخذ أن صرف الدعاء لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر. اذن لا هذه ناهية ولا تدعو والدعاء طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر هذا أو ذاك وقول لا تدعو, تدعو هذا شامل النوعي الدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء ها عبادة وهذا لك أن تجعله من الأدلة الكليه العامة أدلة الكلية العامة لا تدعو إذن كل فرض من أفراد دعاء المسألة دخل في النص وكل فرض من أفراد دعاء العبادة دخل فيه في النص لماذا؟ لأن تدعو هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهيه كذلك فعينئذ نقول هذا يفيد العموم فعل مضارع في سياق النهي يفيد العموم لا تشركوا إذا أدنى ما يسمى شرك. لقوله تشركوا لقوله في سياق النهي حينئذ الفعل مضارع في سياق النهي يفيد العموم إذا هذا النص لك أن تجعله قاعدة كلية تدل على أن كل عبادة لأن كل عبادة داخلة في دعاء العبادة وكل سؤال الذي هو سؤال الطلب حينئذ يكون داخلا في هذا لأنه نوع من أنواع الدعاء إذا هذه الآية تصلح أن تكون عامة بل هي ظاهره كذلك ولا تدعو شامل النوعي الدعاء المسألة والعبادة ولا تدعو من دون الله دون هنا بمعنى سوى ما لا ينفعك ولا يضرك ما ما نوعها موصولة ما إعرابها أفعول به ولا تدعو ما أي الذي إذن الذي يدعوها ما هو ها ما, ما هنا يصدق على ماذا هي لفظ عام إذن يصدق على كل من عبد من دون الله تعالى هل نقول من عبد أو ما عبد متى نقول ما عبد ومتى متى نقول من عبد إذا كان لغير العاقل قلنا ما عبد وإذا كان لعاقل قلنا من من عبد وقد يستعمل أحدهما في الدلالة على على الآخر يستعمل أحدهما في الدلالة على على الآخر وهنا قال ماذا قال ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك ولا يضرك حينئذ في ظاهره أنه أراد ما لا ما لا يعقل ويكون حينئذ بالتبع بالتبعي دخل فيه من يعقل لماذا لأنه وصف هنا أو علل الحكمة علل الحكمة علله بماذا بقوله ما لا, لا ينفعك ولا يضرك الذي ينفع ويضر هو الذي يستحق للعباده النفع ملك النفع والضر على حقيقته هو الذي يستحق للعبادة وهذا من خصائص البال جل وعلا والذي يعبد من دون الله تعالى سواء عبرنا عنه بما أو من حينئذ لا يملك نفعا ولا ولا ضرا حينئذ لما قال لا تدع من دون الله ما أي شيئا لا ينفعك ولا يضرك بالعلة عممنا الحكمة سواء قلنا بأن ما خاصة في ما لا يعقل وندخل معها من من يعقل لعموم العله إذن لا ينفعك ولا يضرك هذه صفة ونسميها صفة ماذا؟ هل هي صفة للاحتراز أم للكشف؟ ها صفة للاحتراز أم للكشف؟ إذا قلنا الاحتراز ماذا يفيد؟ ها ماذا يفيد؟ اليوم أسئلة اختلف الأسلوب ها ماذا يفيد قلنا ما لا ينفع قلنا للاحتراز إذن ها الذي ينفعك إذن صار ماذا صار جائزا دعاؤه إذن لا تدعوا الذي لا ينفعك واما الذي ينفعك ها لا باس أن, ان تدعوه هذا اذا جعلنا الصفه هنا ماذا للاحتراز جعلنا الصفه للاحتراز واذا جعلناها كاشفه إذن لا تدع مطلقا أي شخص، أي أحد، أي شيء، وحقيقة هذا الشيء ماذا؟ ها لا ينفعك ولا يضرك، إذن الصفة الكاشفة فائدتها تعليل الحكم، هكذا كقاعدة الصفة الكاشفة فائدتها تعليل الحكم، حينئذ يكون الحكم معللا، وإذا علل الحكم حينئذ ما نص عليه واضح، وما لم ينص عليه تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذن ما ها لما لا يعقل لا ينفعك بالعموم هنا باعتبار العلة قلنا كذلك من صدق على من يعقل وما له ما لا يعقل تضحت المسألة تضحت قال ولا تدع من دون الله ما هذا مفعول به لا ينفعك أي لا يجرب لك النفع لو عبدتهم لا يجلب لك النفع لو عبدته ولا يضرك اي لا يضرك لو تركت عبادته لو عبدته مليون سنه لن ينفعك شيئا البت صحيح نعم لا لو تركته ما عبدته وعرضت عنه ها وعبدته وتنقصته ها ضرك شيء لن يضرك لماذا لان النفع الحقيقي والضر الحقيقي هو ملك لمن هو مستحق لي للعبادة ولذلك من خصائص البارد جل وعلا أنه يملك النفع وهو الضر فكل ما لا يملك النفع والضر لا يستحق العبادة وكل من يملك النفع والضر فهو مستحق العبادة وليس عندنا إلا إله واحد هو الله عز وجل إذن قول ما لا ينفعك ولا يضرك يفسر به بهذا التفسير وأن الصفة هنا كاشفة بمعنى أنها ليست للاحتراز وإذا كان كذلك حينئذ لا لابد لها من فائدة وإلا صار حشوا يقول فائدتها ماذا أنها تفيد التعليل يعني هذا الحكم صار معللا وإذا صار معللا حينئذ لا يأتي آتي نقول لما قال الله تعالى هنا ما وهي تفيد ما لا يعقل إذا من يعقل هل دخلوا في الآية نقول نعم دخلوا في الآية من حيث ماذا من حيث العموم المعنى فعندنا في هذه الآية عمومان أولا عموم اللفظ ما فشمل ماذا شمل ما لا يعقل كل ما لا يعقل حجر صنم إلى خيره ها دخل في النص طيب بقي ماذا من يعقل هل دخل في النص نقول نعم دخل في النص باعتبار ماذا باعتبار العموم المعنوي كيف جاء هذا العموم المعنوي نقول بقوله ما لا ينفعك لا ينفعك لما علل الحكمة وجعل هذا وصفا له من حيث المعنى علمنا أنه انما نهى لكونه لا ينفع إذن كل ما لا ينفع سواء كان ما أو من حين إذن النص يكون شاملا له إذن عندنا عمومان عموم اللفظ وعموم معنوي هكذا تفهم القرآن صحيح ام أم لا صحيح ام لا هكذا بالقواعد تطبق القواعد تستنبط أما ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وتمشي كيف تستفيد كيف تستقر المعاني عندك لأنك إذا قرنت الأحكام هذه بي بقواعدها بأصولها استفدت. أما إذا كان هكذا يمشي قل هذا لا يستفيد حينئذ تدخل عليك الشبه الشبه تدخل عليها أولى الذين أمروها كما جاءت قال فإن فعلت فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين من الظالمين الظالمين المراد به ماذا هنا مشركين لأن, لأن الشرك يطلق عليه أنه ظلم إن, إن الشرك لظلم عظيم قال شارح نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين يعني كونه يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على أنه ممكن منهم لأن اشركت لا يحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم حينئذ لو هذه لا تفيد الوقوع وإنما تفيد الجواز والمراد به الجواز العقلي من حيث العقل لو حصل كذا ولن يحصل باعتبار الوقوع حين ذي لكان الذي يترتب عليه كذا فمن جاز منه الوقوع إن فعل فالحكم هو هو واضح هذا لئن أشركت لا يحبطن عملك طيب هذا ممتنع من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك ما الذي منع منه هل هو باعتبار البشرية أو باعتبار كونه رسول النبي الثاني اما باعتبار البشرية فهو كائن، لكنه لن يقع لانه معصوم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اذا غيرهم ان لم يكن معصوما لان اشرك حبط عمله وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اذا ليس كل ايه نزلت فيها لفظ الشرك تعتبر ماذا من خصائص المشركين كذلك عيد هذه الآيات تعتبر عامه تشمل النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الجواز العقل للوقوع وتشمل غيره لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته كذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي إذا كونه يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه ممكن منهم ولذلك قال تعالى ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين خطاب له ولجميع الرسل ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا هذا التعبير تعبير, تعبير الشخ ملاحمي رحمه تعالى أنه لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله يعني باعتبار كونه ماذا؟ رسولا نبيا هذا محال أن يقع معصومه عليه الصلاه والسلام وكذلك سائر الأنبياء لا باعتبار كونه انسانا وبشرا من حيث الإنسانية هذا انفكاك عن كونه رسولا وهذا محله أين؟ أين محله؟ العقل نعم محسن العقل إذن الحكم يكون ليس ليس منصبا على شيء في الخارج إذن ممتنع الوقوع شيء لم يقع وحينيذ نقول الأحكام الشرعية منزلة على ماذا؟ على ماذا؟ على الأشياء الوقت ليست على الأشياء الذهنية ليست على التجويزات العقلية وإنما على الأشياء الخارجية وإذا كان كذلك وحينيذ نقول ما كان في الذهن لا يرتب عليه حكم ولذلك كتب بعض المعاصرين في الإيمان عند السلف وقال الصواب أن تارك الصلاة يعتبر كافرا وكفره من جهتين أولا تركه الجنس وثاني تركه الصلاة وهذا غلط دخلت عليه هذه الشبهة وهو أن الشرع لا يرتب على شيء يكون باعتبار الجنس الذي هو في الذهن فقط لأن إذا قلنا الجنس هذا لا يحكم عليه بكون من الإيمان أو عدمه إلا باعتبار الخارج شيء اذا وقع وأما باعتبار كونه لم يقع فلا يترتب عليه حكم شرعي ألبت فهذا التعبير غلط ليس موافقا لمنهج لي أهل السنة والجماعة، وإنما يقال إن الجنس إنما يوجد في الخارج باعتبار كونه في ضمن أفراده هذا الأصر وهذا المعنى المراد به الكلي. كذلك، فإذا قيل إنسان من حيث هو إنسان هذا لا وجود له في الخارج، فلا ينصب ولا يترتب عليه حكم الشرعي إلا إذا وجد فرض من أفراده كذلك، كذلك الجنس الذي هو معتبر ويعتبر ركنا في مسمى الإيمان. لا يحكم عليه بإيمان ولا عدم إيمان إلا إذا ورد أو عدم في الخارج وإذا لم يكن كذلك لا يترتب عليه حكم البتة إذا هنا باعتبار ماذا باعتبار كونه نبيا رسولا هو معصوم عليه الصلاة والسلام ولن يقع منه ذلك أما باعتبار كون إنسانا وبشرا وهذا وجوده وجود ذهني لا ينصب عليه حكم البتة ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ما ذكر هذه الآيات قال هذه لو تدل على الجواز ولا تدل على الوقوع تدل على الجواز لا على الوقوع وهذا أمر مهم في هذا الباب إذا قوله نهى الله نبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ خطاب لي لأمته خطاب لي لأمته هذا الأصح قال المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحدا من سائل المخلوقين العاجزين العاجزين ما إعرابها صفة للمخلوقين صفة كاشفة أو للاحتراز كاشفة لأن كل مخلوق دعية فهو, فهو, عاجز, فهو عاجز العاجزين عن إيصال وحين تكون ماذا تعتبر كل مخلوق فهو عاجز. إذن صار الصفة لأن النقص لازم للمخلوق. النقص لازم لي للمخلوق. كل مخلوق فهو عاجز. كأنه قال فهو ناقص. إذن تعتبر صفة لازمة عن إصال النفع ودفع الضر. وأنه لا يجوز يعني الدعاء إلا ممن يملكه وهو الله وحده. لا يملك النفع والضر إلا الله. وحده وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قالوا هذا النهي خرج مخرج الخصوص والمراد به العموم يعني أراد به ماذا أن الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة الأمة وكذلك ثقافة عامة عند أهل الاصول وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني هنيد يعتبره عامة هذا الأصل هنيد لا نحتاج أن نقول ماذا خطاب خاص أريد به العام وإنما نقول الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم حكم لي لأمته قال وهذا النهي وخرج مخرج الخصوص والمراد به العموم فكل من يصح خطابه فهو داخل في, في النص فهو عام لجميع الأمة وهذا محل وفاق بين أهل الأصول وإن اختلفوا في الطريق يعني الحكم ثابت لا إشكال في النتيجة ثابت لكن الطريق الموصل حين اذا في نزاع بين بين اهل النص وإلا قد اتفقون في الحكم أن النتيجه لكن يختلفون في ماذا في الطريق يختلفون في ولذلك اجمع أو أكثر اهل الحديث على أن خلافة ابي بكر بالنص لكن اختلفوا ما قال بالنص هل هو بالمنطوق او بدلاله الاشاره تم خلافه إذا هذا خلاف في ماذا في الطريق ولا ولا اشكال فيه قال فان فعلت اي دعوت احدا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانك اذا اذا اذا هذه لها فائده او لا قطعا لها فائده لكن ماذا ماذا نستفيد اذا حينئذ اذا من الظالمين هذا الوصف قال فانك اذا اذ دعوت والانسان له ثلاث حالات قبل ان يدعو أثناء الدعاء بعده وبعد هذه قد يبقى دون توبة أو بتوبة حينئذ فإنك إذن يعني وقت تلبس بالشرك فهو ماذا من الظالمين قبله ليس من الظالمين بعده انتاب ليس من من الظالمين إذا هذا القيد يدل على ماذا على أن الشرك وقت تلبسه يوصف به بهذا الوصف فإنك إذن من الظ... اذ فعلت والفعل هنا دعاء غير الله تعالى فإنك إذا من الظالمين إذا أي حال فعلك وهو قيد لأن إذ للظرف الحاضر أي فإنك حال فعله من الظالمين لكن قد تتوب منهم فيزول حينئذ وصف الظلم وهذا كل مشرك إذا تاب زال عنه ماذا وصفه الشرك من تاب تاب الله تعالى عليه كذلك فقوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به نحن نقول من تاب تاب الله عليه طيب والآية نص إن الله لا يغفره ها إذا لم يتم لا يوم القيامة ها هذا إذا مات دون, دون توبة إذن يا عبادي الذين أسرفوا هذا يدخل فيه الشرك كذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا عما وهنا خاصه الشرك وبيّن أنه لا يغفر لمن مات عليه أما من, من تاب تاب الله تعالى عليه إذن قول هنا لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم فهو قبل الفعل ليس بظالم وبعد التوبة ليس بظالم ليس إذا بظالم تاب زال عنه الوصف ونوع الظلم هنا شرك لقوله إن الشرك لظلم عظيم ولم يقل من المشركين وانما قال من الظالمين لبيان ان الشرك ظلم يعني عدل عن قوله انك اذن من الظالمين من المشركين الى قول من الظالمين لان فيه زياده وهي بيان انه مشرك وان الشرك ماذا ظلم هذه زياده على النصر قال فانك إذا من الظالمين اي من المشركين والشرك حينئذ يكون ظلما ولها نظائر يخاطب تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو مبرأ منهم هذا لا نزاع فيهم لكنه أبلغ في الزجر والتحذير عن دعاء غير الله تعالى إذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم خوطب الأنبياء والمرسل بذلك فمن دونهم من باب أولى وأحرار يستفيد أن من دون الأنبياء جائز عليه الشرك اولى جائز عليه ولو قال لا إله إلا الله ولو قال لا إله الله لأن الخطاب هنا ليس للمشركين ها بل هو للموحدين بل لأئمة الموحدين بل لئن أشركت لامام الموحدين حينئذ لما امتنع ايقاع الشرك منه للعصمة بقي ماذا في حق غيره إذن الخطاب للموحدين دل ذلك على أنه قد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ومع ذلك يحكم عليه بكون فإنك إذا من الظالمين إذا وقع في حقيقة الشرك الأكبر. قالوا في الحديث الدعاء مخ العبادة وفي لفظ هو العبادة كان الأول فيه ضعف والثاني أصح وفي لفظ هو العبادة صحاوة المذي وغيره. وأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث هو العبادة أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل دعاء هو هو سenza ماذا سمى ضمير الفصل وهو من المؤكدات عند البيانيين في خلاف لكن هذا المذكور. والخبر المعرف بالآلفي واتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل والخبري المعرف بالالف وال... يعني عرف الجزئين الدعاء آه... العباده عرف الجزئين وتعريف الجزئين يعتبر من طرق الحصر والقصر عند البيانيين زد على ذلك اتى بضمير الفصل بين الجزئين كانه ذكر مؤكدين اولا تعريف الجزئين الدعاء بال العبادة بألم وتعريف الجزئين يعني المبتدا والخبر يعتبر من المؤكدات فهذا الحصرة القصرة والإتيان بضمير الفصل دعاه هو العبادة كذلك من اسباب وطرق الحصر قال ليدل على الحصر وحقيقة الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء وأن العبادة ليست هي غير الدعاء فكل عبادة حينئذ تكون ماذا يصح أن تسمى الدعاء وهذا لذلك قلت لك أن ولا تدعو دعاء عبادة ودعاء مسألة حينئذ صح أن, يجعل أن تجعل هذه الآية قاعدة كلية تدل على أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من شرك الاكبر لكن نحتاج إلى دليل خاص يدل على أن هذه عبادة غير الدعاء أو إنما هي الدعاء نفسه ثم الدعاء نوعان دعاء مسألة, دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر قيده في التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني دعاء المسألة ليس كله شرك أكبر دعاء المسألة ليس كله شرك قلنا الدعاء نوعان دعاء عباده دعاء مساله دعاء العبادة مطلق ليس بتفصيل كل ماذا شرك أكبر صرف لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر لكن دعاء المساله السؤال الطلب لو قال اعطيني ماء هل يعتبر شركا أكبر جواب لا اذا فيه تفصيل في تفصيل قال قيده في التيسير فيما لا يقدر عليه الا الله فإن ذلك شرك من الدعاء الذي لا يقع عباده فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق كحديث من دعاكم فاجيبوه ها دعاء يعني سالكم دعاكم عند وليمه فاجيبوه اذا دعاك فاجبهم قال وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع او دفع ضر فالمعبود لا يكون مالكا لذلك, لذلك أي للنفع والضر فهو يدعى للنفع والضر دعاء المساله ويدعى خوفا ورجاء دعاء عباده فعلم ان النوعين متلازمان كما سيات اذا دعي دعاء مساله فيما لا يقدر عليه الا الله حينئذ لن يتحقق ذلك إلا بماذا بخوف ورجاء صحيحنا لا إذا دعا غيره دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا باعتبار الحاضر مثلا أما الميت الغائب كما ذكرنا فحينئذ نقول هذا لن يكون إلا إذا اعتقد فيه ماذا النفع والضر إذا ورد دعاء المسألة حينئذ لزم من ذلك أنه اعتقد فيه النفع والضر بل كل مشرك صرف العبادة لغير الله تعالى فقد اعتقد النفع والضر لا يحتاج أن يقول ماذا اعتقدت أو لم يعتقد هل اعتقد أو لم يعتقد إذا اعتقد فيه النفع والضر حينئذ صار مشركا وإذا لم يعتقد حينئذ ينظر فيه قل لا كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد اعتقد فيه النفع والضر إذا سأله يا جبريل يا زينب يا اخره لما ناداه لأي شيء إذا كان يعتقد أنه لا يملك نفعا ولا ضرا لا لنفسه فضلا عن غيره هل يسأله هل يدعوه الجوابون قطعا بدلات العقل وبدلات الوجود يقول كل من دعا سوى الله تعالى فقد اعتقد فيه النفع والضر لذلك إذا وجد دعاء المسألة فقد وجد الرجاء تعلق القلب بغير الله تعالى ووجد الخوف الرجاء لما ينفع والخوف مما مما يضر فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء عبادة فعلم أن النوعين متلازمان تبي هذه المسائل مهمة جدا أعظم باب يحتاج إلى تحرير هو باب الاستغاثة بغير تعالى. وأعظم الشبه التي يريدها المشركون قديما وحديثا هي تتعلق به بهذا الباب ففهمه وإعادة النظر فيه والنظر في الشبه وأكثر ذكرها شيخ الإسلام في كشف الشبهات ذكر ما يتعلق بالاستغاثة لأن هي التي يدندل حول هؤلاء قال فالمعبود لا بد ان يكون مالكا لذلك أي النفع والضر ولذلك أنكر الله تعالى على من عبد من لا يملك ضرا ولا, ولا نفعا انكر عليه قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع عليه هذا انكار ام لا انكار إن جاء في صيغه الاستفهام وقال ويعبدون من دون الله ما لا ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اذا بين الله تعالى ان كل من دعا غيره جل وعلا فقد دعاه لكونه يعتقد فيه النفع والضر واعتقاد النفع والضر لو لم يدع بمجرد الاعتقاد وقع في ماذا وقع في اذا اعتقد بقلبه ولو لم يدع اعتقد ان زينب تنفع لمن سالها اشرك أو لا؟ أشرك ولو لم يدع ه ولو لم يدعو نعم ولو لم يدعو لماذا ما فعل شيئا كيف ما فعل فعل شيئا ها اعتقد والشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون ب بالفعل لأنه نقيض التوحيد وإذا كان نقيض التوحيد التوحيد اعتقاد وقول وعمل كذلك أما قسم ابن تيميه رحمه تعالى ابن قيم غيرهما قسم التوحيد لقسمين علمي اعتقادي وقسم آخر عملي إرادي قصدي الأول يتعلق بالباطن والثاني يتعلق به بالظهر أو لا إذن لو اعتقد النفع والضر ولو لم يدعو حكمنا عليه بكونه مشركا شركا أكبر لماذا لأنه قد وقع فيه بالشرك كما يكون الشرك بالعمل يكون كذلك به بالاعتقاد قال ولذلك أنكر الله على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفع عبر بمن المصنف هنا ولا إشكال فيه لأنه داخل فيه في النصوص كما ذكرنا النوع الثاني والنوع الثاني من أنواع أو من نوعين الدعاء دعاء عبادة بأي نوع من أنواع لما انتبه هذا تعميم بأي نوع من أنواع العبادة لكن انتبه لابد من بيان أن هذا الاعتقاد أو هذا القول أو هذا العمل أنه ماذا أنه عبادة لابد أن يثبت بدليل خاص هذا ثبت بدليل خاص فصرفه لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الاكبر ولا نقول فيه تفصيل شرك اكبر او شرك اصغر دعاء عباده باي نوع من انواع العبادة وهو أي دعاء العباده اراد تعريفه ما لم يكن فيه صيغه سؤال وطلب يعني ليس فيه نداء دعاء دعاء المساله سؤال يا الله اللهم اغفر لي اللهم ارحمني الى اخره هذا يسمى ماذا باللسان حين يدري يسمى ماذا يسمى دعاء مسألة ما لم يكن فيه ياء النداء والسؤال يسمى دعاء عبادة دعاء عباده قال ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب وهما متلازمان وإذا جاء في القرآن تارة يفسر به دعاء العبادة وتارة يفسر بدعاء المسألة وإن كان متلازمين إلا أنه قد يراد به في بعض المواضع هذا وقد يراد به هذا كما ذكر ابن تيميه رحمه تعالى في رسالة العبوديه وقد يراد به مجموعهما معا مثال دعاء المسألة أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا وطمعا وهم متلازمان فكل, فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة أو لا دعاء العباد إذا صلى أما سأل الله تعالى الجنة ورضوانه والعفو والمغفرة سأل أو لا اذن هو سائل بلسان الحال وقد يجمع كذلك في سجوده فيدعو يجمع بين النوعين اذا اذا صلى اراد ماذا سال الله تعالى المغفره والقبول والثواب اذا فهو سائل فهو فهو سائل فكل دعاء عباده مستلزم لدعاء المساله وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة تعال مساله متضمن لدعاء العباده لماذا ها لأنه إذا سأل قام بالقلب رجاء ها النفع وخوف الضر هذا أصل صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا يعني إذا رجا النفع فحينئذ نقول هذا لا يكون إلا بالله تعالى ورجى أو خاف الضر هذا لا يكون إلا, إلا بالله تعالى على وجه الحقيقة أما الأسباب المتخذه مع الناس هذه مسألة اخرى إذن متلازمان متلازمان دعاء العباده يسلزم دعاء المساله ودعاء المساله متضمن لدعاء العباده صحيح لا اذن تضمن وسلزام لا من نظر في الدلالات الثلاث قال و يمسسك الله بضر يمسسك الله يمسسك اين هذه ها شرطيه صحيح يمسسك اين الجزم ك يمسس ك مفتوح ها ها <تصفيق> يمسس ها يمسس ك إذا آخر الفعل السين وليس الكاف وليس ك والكاف هذه شعراة مفعول به يمسسك والفاعل الله يمسسك الله بضر ضر هذا ها. نكره في سياق الشرط إذا نكره في سياق ادنى ما يسمى او يصدق عليه انه ضر حينئذ يكون من من الله تعالى فلن يضرك الا الا الله عز وجل ولن ينفعك الا الا الله عز وجل. لان مالك النفع والضر هو الله عز وجل فلا كاشف لا نافية للجنس وكاشفة اسمها مبني على الفتح في محل نصب له جر ومزروم متعلق محذوف خبر لا نافية إلا هو هذا بدل قول لا إله إلا الله إذا وعي أمسك الله بضر أدنا ما يصدق عليه أنه ضر من الذي يكشفه هو الله عزوجل إذا من الذي يعبد هو الذي يكشف الضر الذي أصابك صحيح أم لا الذي يعبد ويستحق أن يعبد هو الذي يكشف الضر إذا, إذا أصابك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو قال وان يريدك بخير فلا راد لفضله مقابل له قال الشارعي إن أصابك بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر لعموم قوله بضر دخل فيه المرض ودخل فيه الفقر ودخل كل ما يصدق عليه أنه ضر من أنواع الضر فلا يكشف ذلك إلا الله وحده لماذا فإنه جل وعلا المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه وإذا كان كذلك حين ذي الذي يستحق ان يعبد هو مالك ذلك فيلزم من ذلك افراده بتوحيد العبادة دام أنه هو الذي يكشف الضر إذا أصابك ولا يرد النفع إذا ارادك إلا هو حينيذ نقول هذا هو الذي يستحق أن يعبد، إذن دليل او توحيد الربوبية لأن هذا من متعلقات توحيد الربوبية اعتقاد النفع والضر يستلزم توحيد العبادة توحيد الألوهية ولذلك يعتبر من الادله على إثبات توحيد العبادة وكثيرا ما يأتي فيه في القرآن سدل الله عز وجل بإقرارهم الخالق والمالك للنفع والضر وغير ذلك أن يفرده جل وعلا بالعبادة. إذا قال فيلزم من ذلك إفراد بتوحيد الالهيه لأنهم متلازمان اعتبار العموم وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب النفع لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو. قال فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده جل وعلا لا شريك له لا شريك له تبي هذه لا شريك له لا نافيه للجنس وشريك هذا فعيل يدل على ماذا على الشركة وقلنا الشرك بلفظه يدل على التشريك او لا فمتى فمتى ما شرك في العبادة فقد وجد الشرك لانه باعتبار الاشتقاق يدل على على التشريك وكذلك التوحيد يدل على ماذا على الوحدة والوحدة هي الانفراد إذا من لفظ كل منهما يدل على ماذا على حقيقته التوحيد وحقيقة الشرك قال لا شريك له فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع ولا يملك ذلك ولا شيء منه وإن قل إلا هو سبحانه فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان أرادني الله بضر هل هنا كاشفات ضره الآية ونحوها وفي حديث من عباس رضي الله تعالى عنه واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك واضح هذا إذن مدار التعبد هو معلل او لا معلل توحيد معلل قلنا الوحده إذن الذي يستحق ان يعبد هو الذي يملك النفع والضر فمتى ما وجد النفع والضر والملك والقهر منه فهو الاله الحق وليس ثم الا إله واحد قال وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وأول الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا يطلبوا عند الله هذا حال من من الرزق مقدم عليه واعبدوه ابتغوا أي يطلبوا الرزق هذا مفعول به عند الله أي لا عند غيره حصر أو لا أفاد الحصر من أين أخذناه؟ لأن الترتيب اللغوي على حسب القاعدة اللغوية فابتغوا الرزق عند الله لأن عند هذا وإن كان منصوبا في اللفظ إلا متعلق من حال من المفعول به فابتغوا الرزق الرزق منصوب عنه مفعول به عند أي حال كونه كائنا عند الله تعالى إذن حال وحق الحال التأخير التقدم العصل فيها التاخير إذا قدمه هلئذن نقول هذا أراد به ماذا؟ إفادة الحصر والقصر فابتغوا عند الله أي لا عند غيره الرزق كقوله اياك نعبد أي لا سواك وإياك نستعين أي لا سواك والأصل نعبدك ونستعينك فإذا قدم محقه التأخير قلنا ماذا افاد الحصر والقصر زيدا ضربت أي لا غيره هذا الأصل بخلاف ماذا؟ ضربت زيدا يحتمل غيره كذلك صحيح أو لا؟ زيدا ضربته اي لا غيره ما ضربت عمرا واذا قلت ضربت زيدا يحتمل ماذا ان غيره عشره بالمائه ضربته صحيح ام لا فاذا اردت توريه تقول ضربت زيدا ضربت عمرا لماذا لانك لم تنفي قال هل ضربت عمرا تقول ضربت زيدا صحيح ام لا يصح او لا يصح هل ضربت عمرا تقول ضربت زيدا يفهم ماذا هو يفهم النفي لكنه اخطا في لسان العرب وانت اردت ماذا فالتوري هذا بابه واسع الذي يتقن لسان عرب ها؟ يتفنى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه قال أن يطلبوا الرزق عند الله الرزق والعطاء وارغبوا إليه فيه عنده وحده لا شريك له أي لا عند غيره دون ما سواه لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك لأن الرزق داخل في ماذا داخل في النفع اعتقاد النفع الذي يذهب إلى الأولياء ما يسمون بالأولياء يعتقد فيه النفع إما رزق وإما ولد وإما وظيفة وإما وإما إلى خيره أولى داخل أولى داخل فالرزق هذا عام يدخل فيه الوظيفة وغيرها والمال وغيره فإذا طلب من غير الله تعالى ذلك حينئذ نكون يعني إذا اعتقد فيه أنه يملك ذلك ولذلك بلا منكرات عند الناس قطع رزقه هذا غلط لا يرز شرعا قال هذا مثلا هذا أنا مدير مثلا مدير وهذا يستحق ماذا أن يفصل فيرفع فيه قال لا تقطع رزقه كيف لا تقطع رزقه من الذي يقطع الرزق؟ الله عز وجل هذا لا يجوز شرعا لا يجوز عند, عند الناس وغيره لا يملك شيئا من ذلك وتقديم الظرف الذي هو يفيد الاختصاص والحصرة يعني إثبات الحكم بالمذكور نفيه عما عداه فهمتم هذه فابتغوا الرزق عند الله هذا الترتيب فالرزق مفعول به وعنده هذا متعلق محذوف حال من الرزق هو صفة لأن الحال في المعنى هي صفة صفة لموصوفها لصاحبها قال واعبدوه أي أخلص له العبادة وحده لا شريك له وهذا من باب عطف العام على الخاص أو لا لأن طلب الرزق واعتقاد النفع هذا عبادة واعبدوه هذا عام إذن عطف العام على على الخاص اي اخلصوا له العبادة وحده لا شريك له هذا من عطف عام على على الخاص فان ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر بها, بها قال واشكروا له اي على ما انعم به عليكم إليه ترجعون متى اي يوم القيامه فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وان شرا فشر قال المصنف يعني الشيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه تعالى وفيه اي في هذا الباب أو في الآية أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله وفي الاصل الشخص سليمان لا ينبغي ولعلها أصوب لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا, إلا منه وفيه أن عبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال يعني داخل فيه فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة التي أمر بها جل وعلا ولأنكم إذا عبدتموه فهو من أسباب الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني العبادة سبب للرزق لكن بلسان الحال قد يجتمع معه لسان المقال قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يسديم له إلى يوم القيامة ومن هذا السفام اسم السفام هو موتدى محل رفع موتدى ومن أضل أضل هذا ماذا أفعل التفضيل هل يكون خبرا لي لمن من أضل من أضل من زيد من زيد مثلهم إذا أشكل عليك شيء مثل هذه الأمور يأتي بها قارنها بالنظير المحفوظ ومن أضل إذا من استفهام هو مبتدا أضل هذا اسم التفضيل وهو خبر واسم التفضيل مراد به هنا والاستفهام الاستفهام مراد به التحدي ولذلك اشرب معنى النفي كانه قال لا احد اضل من هذا لا أحد اضل من هذا ومن اضل اي لا احد اضل من من هذا والاستفهام للنفي اي لا احد اضل فهو ابلغ من النفي المجرد لانه متضمن للتحدي متضمن ليه للتحدي ممن هذا جاره مجرور متعلق بقوله اضل فعلى تفضيل ممن يدعو ها اذا جاء لفظ الدعاء فالأصل فيه حمل على النوعين إلا إذا دلت القرين على أنه أراد به أحد النوعين يعني دعاء المسألة ودعاء العبادة وكل من سأل غير الله تعالى بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فحينيذ يكون ماذا لا أحد أضل منه وكذلك ما يتعلق بالعبادة مما يدعو من دون الله سواه وجل وعلا من ها من هذه اسمه حين حينيذ يكون ماذا مفعولا به لقوله يدعو من ومن للعاقل كذلك وهناك عبر تارة يعبر بما وتارة يعبر بمن والحكم معلل هناك عبر ما لا ينفعك إذا هذه صفة كاشفة حينئذ هي للتعليل وكلما وجد الحكم كلما وجدت العلة وجد الحكم إذن الحقنا به ماذا الحقنا بما من هنا قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامه والذي لا يستجيب هل هو من خصائص المعبودات العاقله او انه عام عام إذا القول هناك القول هناك كما قلنا هناك أنها صفة كاشفة ما لا ينفعك وهي للتعليل حينئذ الحقنا به من بما وهنا قال من والعصر فيها أنها لمن يعقل إذا ما لا يعقل هل يستجيب الجواب لا ما لا يعقل هل يستجيب الجواب لا إذا نقول قوله لا يستجيب وهذه صفة كاشفة أفادت التعليل فكل من دعيا وكل ما دعيا من غير الله تعالى أو سوى الله تعالى فلن يستجيب إلى يوم القيامة سواء كان حجرا أو كان رسولا أو كان ملكا إلى الى آخره من دون الله من إذا من هذه للعاقب ويلحق بها من ما من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب يستجيب هو عاد الضمير إلى إلى من باعتبار اللفظ اعتبار اللفظ لأن من حيث اللفظ هي مفرد ومن حيث المعنى هي عامة لها أفراد له إلى يوم القيامة قال الشارح حكم سبحانه أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عباده ولا دعاء مساله أي مدعو كان أي مدعو كان من وثن أو ولي أو غير ذلك وهنا ذكرنا فيما سبق أن الله تعالى إنما يبين حقيقة الشرك وينهى عنه ويطلق المشرك به لماذا؟ لأن هذا الناس قد يتفننون المعبودات. يعني قد تختلف باختلاف الاعصار فلو نص عليها لو جاء معبود في زمن ما قالوا له هذا ما جاء به النص إذن لن يكون شركا وإنما يقول لا تشركوا به شيئا أطلق شيئا حينئذ كل صرف عبادة يعتبروا ماذا يعتبر شركا سواء تفنن الناس في المشركات أو لا قال أي مدعو كان من وثن او أولي غير أولي ذلك وأن ذلك المدعو لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة كان عاقلا أو ليس بعاقل فصارت دعوته له هي الغاية في الضلال والخسام ولذلك حكم عليه بكوني أضل بل لا أحد أضل منهم قال وهم عن دعائهم غافلون وهم عاد هنا على من باعتبار المعنى قال اولا من لا يستجيب ثم قال وهم عن دعائهم غافلون هم الضمير يعود الى ماذا الى معنى من لانها تفيد العموم اي الاصنام عن دعائهم اي دعاء الداعين اياهم فيكون من اضافه المصدر الى مفعوله وهذا أبلغ هذا ابلغ فالاصنام غافله عن دعوه هؤلاء اياهم وان هؤلاء الاصنام لا تفيدهم شيئا في الدنيا ولا ولا في الاخره إذن قولهم وهم عن دعائهم دعائهم دعاء هذا مصدر اضافوا إلى ماذا إلى المفعول يعني دعاء المدعو الداعين اياهم لي لهذه الاصنام غافلون أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم فالداعي لمن هو غافل عنه لا اضل قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم كما قال تعالى عنهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون يعني هذه المعبودات حتى الملائكة يتبرأ من كل من, من عبدها من دون الله تعالى وكانوا بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع عبادة كافرين أي جاحدين لها فلا أظل ممن لا يحصل له إلا نقيض قصده يتبرأ منهم معبوده ويجحد عبادته لهم وأثبت تعالى أن دعاء غير الله عبادة لهم وأنه في غاية الضلال وأكثر ما يستعمل يعني الدعاء في السؤال والطلب وذكر المصنف فيها في الآيتين خمسة أمور أنه لا أضل ممن دعا غير الله بالنص لا, لا أحد أضل منه وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه صنم هذا أو المعبود أو الميت أو المقبور لا لا غافل عن دعاء الدعاء لا يدري عنهم وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له يتبر منه يوم القيامة ويكفر به وأن تلك الدعوة عبادة للمدعو سماها الباري جل وعلا ماذا؟ عبادة سماها عبادة لقوله وكانوا بعبادتهم سماها عبادة إذن الدعاء دعاء غير الله تعالى عبادة أو لا؟ عبادة فإذا قال هؤلاء المشركين قال هؤلاء المشركون هذا هذا توسل ليس بعباده لا يسمى عباده وقال الله عز وجل حكم هنا بماذا حكم بكون كل دعاء لغيره جل وعلا فهو عبادة ويتبرى منه هذا المعبود قال وكفر المدعو بتلك العبادة كفرنا كما قال ماذا وكانوا بعبادتهم كافرين وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس إذن دلت الآية على أن من دعا غير الله تعالى فهو كافر هذا اهم شيء أن من دعا غير الله تعالى فهو كافر مشرك هذا هذا الأساس هنا لأنه لذا أراد المصنف ان يبينه رحمه الله تعالى ثم الحكم عليه بكون لا أحد أضل منهم كل مشرك لا أحد أضل منه قال وقوله تعالى امن يجيب المضطر إذا دعاه ويخشب السوء الآية أم من أم هذه منقطعه بمعنى بل بل من يجيب المضطر الذي أصابه الضرر والضر إذا دعاه مفهومه أنه إذا لم يدعه فقد يكشف ضره وقد لا يكشف أو لا هنا الباري جل وعلا يجيب المضطر متى إذا دعاه وإذا لم يدع قد وقد لأن الوعد هنا تحقق بماذا إذا دعاه يعني إذا وجد الدعاء منه فدع الله تعالى لو كان مضطرا ولم يدع. هل وعد الباري جل وعلا بكشف ضره الجواب لا وهل منع الجواب لا إذن قاد وقد يحتمل هذا ويحتمل ذاك لكن النص هنا الذي جاء الوعد به إذا دعاه ويكشف السوء يعني يزيل السوء والسوء ما يسوء المرء وهو دون, دون الضرورة لأن الإنسان قد يساء بما لا يضره لكن كل ضرورة تكون سيئة قال يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه من إجابة المضطرين وكشف السوء النازل بهم من عنده هكذا وجعلهم خلفاء أحياء بعد امواته بعد ويكشف السوء هل هي تابعة لقوله أم يجيب المضطر ام انها منفصله هذا فيه قولا للمفسرين ويكشف السوء مطلقا ولو كان ماذا ولو كان غير مضطر وبعضهم قال لا انما هو الجمع بين بين الامرين يعني هذا محتمل وهذا هذا محتمل والاولى جعله منفصلا او لا جعله مفصلا يعني يكشف سوء المضطر وغيره دعا ام لا. هذا باعتبار ماذا يكشف السوء لكن قول إذا دعاه هذا متعلق به بالمضطر متعلق به المضطر اذن عندنا في الآية أمران مطر داع ومن أصابه السوء مطر هذا لا يكشفه ولا يجاب إلا إذا دعا هذا ظاهر النص بقي ماذا من أصابه السوء حينئذ دعا أو لم يدعو لم يأت النص بالتقييد كما جاء فيه في الاول بعضهم جعل الآية مساقها مساقا واحدا مطر يكشف السوء إذا دعاه وإذا لم يكن كذلك فلا على كل هذا هذا محتمل قال هنا يحتج تعالى على المشركين في اتخاذهم الشفعاء من دونهم بما قد علموه من إجابة المضطرين وكشف السوء النازل بهم من عندهم وجعلهم خلفاء أحياء, أحياء بعد أمواتهم وإله مع الله يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك الاستفام للإنكار أو بمعنى النفي والجواب لا لا أحد يفعل ذلك وإذا كان كذلك فيجب أن تصرف العبادة لله وحده وكذلك الدعاء قال أإله مع الله أي االه سوى الله يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم أي أنتم تعلمون وتعترفون أنه لا يفعل ذلك سوى الله ولذلك إذا صابهم السوء رفعوا ايديهم إلى الله تعالى فإذا نجاهم رجعوا إلى ما كانوا عليه فإذا كانت آلهتكم لا تجيبكم في حال الاضطرار فلا يصلح أن تجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر ويكتب السوء وكذلك عن مرد رده إلى توحيد الربوبية فجعل توحيد الربوبية دليلا على إثبات توحيد الإلهية قليلا ما تذكرون وتعتبرون نعم الله وأياديه عندكم ولذلك أشركتم به غيرهم قال ومن تأمل هذه الآيات ونظائرها تبين له أن الله احتج على المشركين بما أقر به على ما جحدوه من قصر العبادة عليه يعني احتج بدليل هو توحيد الربوبية وقد أقر به أن الذي يكشف الضر والسوء هو الله عز وجل إذا لماذا تعبدون غيره إذا اقررتم بذلك أنه لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل إذا لماذا تعبدون غيره ولماذا إذا, إذا كنتم في الشدة حينئذ افردتم العبادة والدعاء لله تعالى وإذا كنتم في الرخاء أشاركتم به غيره قال وروى الطبراني وروى طبراني في الكبير بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في مجمع الزوائد وقد بيض المصنف هنا لاسم الراوي ولم يذكره والطبراني هو الإمام الحافظ الثقة سليمان بن أحمد بن أيوب ابن مطير لعله مطير ليس بالنون بن ابن مطير ولعله بتشديد اليا أبو القاسم اللخم المعمر صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها وروى عن جماعة منهم أبو زرعه والنسائي وإسحاق وخلق وعنه وهو موتا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذا التاجر بن ريذا كذا بكسر الراء وفتح الذال وأبو نعيم وخلق وكان واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال عاش مائة يعني مائة سنة وسمع وهو ابن ثلاث عشرة سنة يعني صغير في السن وتوفي سنة ثلاثمائة و... وستين قال كأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين منافق يؤذي المؤمنين هو عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين جاء مصرحا باسمه في رواية ابن أبي حاتم في التفسير هنا نكره أبهمه قال منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم يعني بعض المؤمنين جاء مصرحا في رواية الطبراني وأحمد أنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ماذا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق وقال أبي بكر هذا ان صح حينئذ اراد به ماذا ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به ما لا يقدر عليه الا الله عز وجل فانا ممتنع ان يقع من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فيه إجاز حذف دل عليه السياق أي فقاموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل إذن هذه حديثة وقصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها ومبينا ومعلما إنه لا يستغاث بي إن أريد به مطلق الاستغاثة فهذا من باب التاديب وإن أريد به ماذا أنه منافق وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حقيقة هذا المنافق حينئذ يكون على بابه يكون على بابه والحديث فيه ضعف فيه ابن اللهيع ويشهد لمعنى الحديث الآية السابقة وحديث الدعاء هو العبادة لكن حيث السند القصة لم تثبت فيها ضعف قال هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به قال فقوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق أي يرفع عنا أذيته فإنه قد عاد الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل قالوا هذا نص منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشر يعني أبقى ماذا النفي على على بابه مطلقا من المنافق ومن غيره مع كون الصحابة قد يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء ونحو ذلك والدعاء دخل في بمفهومها لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم التأديم وأراد أن يبين أن هذا اللفظ كذلك مما يتوقع منهم وسدًا لذرائع الشرك وتحذيرا من وسائله وإذا كان هذا مع سيد الخلق فمن دونه بطريق أولى قال الشيخ الإسلام النتيمية رحمه الله تعالى والاستغاثة بمعنى أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم البتة يعني ما قدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هذا لا نزع فيه فإن الصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء يعني بعضهم ويستسقون به كما في الصحيح وغيره وأما بالمعنى الذي نفاها فهي مما يجب نفيها يعني فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى على التسليم لصحة هذا الحديث أن المراد به ماذا أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حينئذ يكون من خصائص البالج جل وعلا إذن يحتمل يكون النص على ظاهره لا يستغاث به مطلقاً فيحينئذ تكون الاستغاثة من قبيل الشرك فنقيدها بأنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فالعاصل به الجواز وإذا عممنا أنه لا يستغاث به مطلقا حتى في الدعاء نقول هذا من باب التأديم وليس المراد به حقيقة اللفظ قال وأما بالمعنى الذي نفاها فهي مما يجب نفيها قال وقد يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة لها معنى صحيح لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله وهذا يرد عليه فهمه يعني لا يستغاث به فهم بعض مطلقا لا يجوزه حتى ما فعله الصحابة نقول هذا الفهم السقيم ليس بصواب بدليل ما نقل عن الصحابة من كون يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد من توجيه الحديث والجمع بينه وبين غيره حينئذ يكون هذا النص من قبيل المتشابه يعني المحتمل لمعنيين واحد المعنيين باطل ومعنى يكون صحيحا لكن بعض الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله وهذا يرد عليه فهمه كما روى الطبراني انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله قال ابن تيميه فهذا انما اراد به صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله إذن هذا حمل من شيخ الإسلام للنص بناء على أن ثم نصوص أخرى تدل على الاستغاثة الجائزة فالجمع بينهما أن يحمل هذا على الممنوع وذكر قول أبي يزيد البصطامي, أو البصطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثه الغريق بالغريق يعني لن ينفعه وقول أبي عبد الله القرشي كاستغاثة المسجون بالمسجون هذا يصنع به ودعاء موسى وبك المستغاث قال ولما كان هذا المعنى هو المفهوم عنده هو المفهوم عند الإطلاق وكان مختصا بالله صح إطلاق نفيه عما سوى الله وقد تبين بما ذكر من الآيات والأحاديث أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر أنواعه باب الاستغاثة كما ذكرت لكم هذا أعظم أبواب ما يتعلق به المشركون في كل زمان ومكان ويأتي خلاصته إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين